إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كثور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير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 ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وَعَادٍ وثمود وقوم إِبْرَاهِيمَ وقوم لوط وَأَصْحَابُ مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالما وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيدة، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَذْوَ فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يوما عند ربك كَأَلْفِ ثَنَّيٍ مما تعدون وَكَأَيْمَنْ من قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَكُمْ نَذِيرُ مُدِينٍ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ هُوَ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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبرك من رسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته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 وَإِنَّ الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أُوتُوا العلم أَنَّهُ الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ الله لَهَادِ الذين آمَنُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الذين آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يزال الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَزَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهَا حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يوم عَقِيمٌ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 ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونها وان الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله إِنَّ الله لعفو غَفُورٌ ذلك بِأَنَّ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَأَنَّ الله سميع بصير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 فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن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 إنك لعلى هدى مستقيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه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 و يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير و يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم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 لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتذقكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملت أبيكم إبراهيم، هو سمّكوا المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فاعقموا الصلاة. وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير